الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا مع الدرس الخامس والأخير من تأملات في سورة الحجرات المباركة وهو بعنوان اجتناب مساوي الأخلاق وأسوأ هذه الأخلاق سوء الظن والاغتياب والدعاء الإيمان قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظنئث ولا تجسسوا ولا يغتد بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن فلنتأمل كثيرا وبعض اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم فهل الظن أكثره إثم ولا بعضه إثم بعضه إثم بنص الآية إن بعض الظن إثم فلماذا لم يأتي القرآن ويقول اجتنبوا بعض الظن إن بعض الظن إث وإنما قال اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إث فهذا البعض الذي هو إثم وصاحبه آثم عليه حتى لا يصل إلى هذا الظن الذي هو إث أن يحطاب حتى في الظن المباح له أن يظنه عليه أن يبتعد حتى لا يقع في الإث فلذلك قال تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن اجتنبوا الكثير حتى لا تقعوا في البعض الذي هو إث لكن لو اجتنبنا البعض فقط ممكن أن نقع في البعض لإني أكد بيننا وبين الظن الذي هو إث مسافة قريبة أما أن يكون بيننا وبينه مسافة بعيدة فهي حماية من الله سبحانه وتعالى لنا حتى لا نقع في الظن الذي هو إث فالظن لا بد أن يكون مبني على أمارات ودلائل حتى يكون خالي من الإث اما اذا كان مجرد يعني ظنون واوهام فلا يخلو صاحبه ابدا من الاثم وخصوصا الظن المحرم كما سنرى ان شاء الله تعالى فالظن السيء الذي هو اثم المحض ينقسم الى قسمين سوء ظن بالله عز وجل وسوء ظن بالمسلمين وسوء الظن بالله سبحانه وتعالى من أخطر ما يكون وأبلغ في الذم لأنه زيادة على اليأس والقنوط والقنوط هناك سوء ظن فسوء الظن بالله كبير من الكبائر وأضرب مثالا على ذلك من سوء الظن بالله وهو متداول بين الناس وخصوصا أصحاب التصوف يرى بعض الناس إنه إذا كان مخطئا ومذنبا في حق الله سبحانه وتعالى فأنه لو تاب إلى الله فأن الله سبحانه وتعالى لا يقبله إلا عن طريق شفاعة وواسطة من أحد الصالحين حيا كان أو ميتا فيتخذ واسطة لتوصله إلى مرضات الله ويقنعهم بهذا واذا سمعته بنفسي يقول لك أنت لازم تأخذ وسطه ليه يقول لك بزنوبك هذه وبكبائرك هذه لا يمكن لك أن تدخل على الله لابد أن يكون بينك وبينه يعني شيء طاهر شيء مرضي عنه واسطة تتوسط بها إليه ليقبلك سبحانه وتعالى وهذا من سوء الظن بالله وهو أقبح أنواع سوء الظن سوء النوع الثاني سوء الظن بالمسلمين وهو أيضا من الكبائر ومن ساء ظنه من ساء ظنه بالمسلمين تطلب عوارات المسلمين ومن ساء ظنه بالمسلمين تجسس على المسلمين ولذلك جاء بعدها ولا تجسسه ولا تجسسه وإذا تجسس ربما زاد سوء ظنه في المعصية فغتاب ولذلك جاء في ترتيب الآية بعدها ولا يغتب يبقى سوء ظن جلب تجسس والتجسس مع سوء الظن جلب هما الاثنين يعني الغيبة ولا يغتب بعضكم بعضا ثم تحذير الله سبحانه وتعالى من الغيبة وأنها أكل للحوم المؤمنين أكل للحوم المؤمنين هذا من ناحية الظن السيء أما أنواع الظن كظن فظن فيه إثم نوعان قال سفيان الثوري الظن الظنان ظن إثم وظن ليس بإثم فأما الذي هو إثم فالذي يظن ظنا ويتكلم به زي المثال أنا ضربته قبل كده اللي هو يظن بالله سبحانه وتعالى الظن السيء أن الله لا يغفر للعاصي إذا آتاه تائبا مع إن الأحديث والآيات كثيرة وكثيرة جدا في قبول توبة الله سبحانه وتعالى لأي عاصي ما لم يغرغر ما لم يغرغر فهو يسيء الظن بالله فيتكلم ويقول لابد لي من كذا لم يسيء الظن ويتكلم هذا الظن باسم والظن الذي ليس فيه اسم ظن يظن في نفسه ولا يتكلم وعلى كل حال الظن في كثير الأمور في كثير من الأمور مذموم مذموم لأن الله سبحانه وتعالى قال وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا وفي هذه الآية التي معنا واجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إث فليس للمسلم أن يظن بأخيه شرا وعليه أن يتلمس الأعذار وعليه أن يتتبع ورات المسلمين ولا يسيء بهم الظن إلا إذا كانت هناك بين ودليل وكلما خطر له خاطر بسوء ظن حتى يدفع هذا الخاطر عليه أن يدعو لهذا المسلم ليدحر الشيطان ويغيظه فإذا دعا إنسان لإنسان أساء الظن به هذا الحاجز من الوساوس والنية في التجسس والغيبة كل هذا يكسر بالدعاء بالدعاء لمن أسأت الظن به بالهداية بالمغفرة بكذا بكذا على كل هذا يغيظ الشيطان ويقضي على ما بعد سوء الظن من إيه؟ من تجسس ومن غيبة آيات كثيرة في القرآن وأحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عن سوء الظن اجدنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثت لأنه موصوف ما موصوف بأنه سيء سوء الظن انظروا إلى سوء الظن المؤمنين في الأمم السابقة بدنيين في الأمم السابقة. هود عليه السلام قال له قومه بعدما أن قال عبد الله ما لكم من إله غيره قال الملاء الذين كفروا من قومه إن لنراك في سفاهة وإن لا نظنك من الكاذبين وإن لنظنك من الكذبين وهذا نوح عليه السلام قبل هود يظن قومه به وبأتباعه الظن السيء قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين هذا ظن بالأنبياء السابقين وموسى عليه السلام قال له فرعون وإني لا أظنك يا موسى مسحوراً هذا ظن سيء فهذا الظن السيء وظن به أيضا أنه كذاب في أن الله سبحانه وتعالى في السماء يعني في العلو وقال فرعون يا أيها الملا ما علمت لكم من إله غيظ فأوقذ لي همان على الطين لي صرحا لعل أطلع إلى إله موسى وإني وإني لا أظنه من الكاذبين والدهريون الذين ينكرون البعث أيضا أساء الظن بالله سبحانه وتعالى وأنه لا يحييهم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وأيضا في أمتنا في أمة النبي صلى الله عليه وسلم من أساء الظن بالنبي وبالله وبالمؤمنين وبكل هذا فقوله تعالى في سورة أل عمران إذ تصعدون ولتلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغما لكي لا تحزنوا على مفتكم ولما أصبكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم انظر يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يظنون بالله إنه لن ينص الرسول يظنون بالله إن هذا الدين لن يظهر هذا الدين لن ينتصر وقال سبحانه وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله لماذا؟ إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون يظن إن أنظمتهم صالحة للناس فهذا ظن يظنون أن دين الله وشرع الله غير صالح للتطبيق وهذا ظن يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يجرهم إلى منهجه يعني منهج النبي يجرهم إلى الفساد والخراب والحروب وهذا ظن كل هذا إنئه يتبعون إلا الظن يظنون أن الله سبحانه وتعالى يظنون بالله ظنا سيئا أن الله لا يراهم ولا يسمعهم في كثير من خلواتهم قال تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم لا يعلم كثيرا مما تعمله اللي بيغلق على نفسه الأبواب والشبابيك والنوافذ ويعصي الله سبحانه وتعالى يظن بالله ظنا سيئا لأنه استتر من الناس ولم يستتر من الله سبحانه وتعالى ولذلك عقب القرآن قائلا وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أرداكم يعني أهلككم وأنزلكم مواطن الردى في جهنم والعياذ بالله وهؤلاء المنافقون والمشركون يظنون الظن السيء بالله ويعذب ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم المنافقون والمشركون والكفار طبعا يظنون بالله الظن السيء يظنون بهذا الدين أنه لن ينتصر ويظنون بالله سبحانه وتعالى أن يحيف عليهم يظنون بالله سبحانه وتعالى كذا وكذا وأنه لا يرى ولا يسمع ويظنون بالله سبحانه وتعالى الزنود هناك أحاديث أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوم الظن الظن السيء أول نوع من هذه الأحاديث سوء ظن بعدالة النبي صلى الله عليه وسلم خيلم يكون واحد ينتمي إلى الإسلام ويشك في أن هذا الدين عدل وأن الرسول عدل يعني كلامنا موجود ورساله السلام عاصره وذاق مرارته عن عبد الله بن مسعود لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسم غنائم حنين النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ناس وحرم ناس آثر النبي صلى الله عليه وسلم ناسا في القسم فأعطى الأقرع ابن حابس مئة من الإبل وأعطى عيين مثله وأعطى ناسا من أشراف العرب فأثرهم يومئذ في القسم طبعا تخيل بقى لم يكن واحد من أهل الخروج على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الاحترام للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم, وعدم الاحترام لهذا الدين أصلا فقال رجل والله هكذا يقسم والله إن هذه القسمة ما عدل فيها لا حول ولا قوة إلا بالله وما أريد بها وجه الله يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مش عارف وجه الله فين اللي يرضي الله وهو اللي عارف وما أريد بها وجهه وجهه الله فقلت أي ابن مسعود والله لا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه له خلي بالك دي مش غيبة لا دي مش غيبة لأن موضوع يخص الدين ويخص المنهج فلا بد من إبلاغ ولي الأمر لأن ده طاعني في الأسس طعن في الثوابت مش بيتكلم في حاجة في شخصية عادية لا ده بيتكلم في دين بيتكلم في مؤسس لهذا الدين فأتيته أي أتى ابن مسعود رسول الله فأخبرته فقال صلى الله عليه وسلم فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله رحم الله موسى فقد أذي بأكثر من هذا فصبر متفق عليه يعني سيدنا موسى أبتلي بمثل هذه العينات وبمثل هذا الإيزاء فصبر عليه فأنا سأصبر هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم سوء الظن بدين الإسلام كان موجودا قديما وموجود دلوقتي والناس نتشأم بهذا الدين ويسيء الظن بهذا الدين ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري يقول كان من الناس من يعبد الله على حرف في تفسير قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حر كان الرجل يقدم المدينة يقدم المدينة بقى ويدخل الإسلام وكده ويعيش مع المسلمين فإن ولدت امرأته غلاما ذكرا يعني ونتجت خيله خيل أنتجت قال هذا الدين صالح وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء هذا دين سوء نفس المنطق نفس منطق هذا الذي يعبد الله على حرف منطق ملايين الآن على وجه الأرض تسأل أسعار غلية يبقى الدين شؤم البنزين تمنع الدين شؤم الكهرباء أسعارها مش عارف إيه أي مشاكل يبقى بسبب الدين ما حد يجي نحية الحرمية ولا المفسدين لا هو الدين هو السبب الدين هو السبب دين هو السبب في غلاء الأسعار والدين سبب في كذا القتل زاد والبلطجة زادت برضو بسبب الدين كل شيء بسبب الدين يبقى شوفهمظر كلامنا من سيدنا عبد الله بن عباس ومثل العينات دي موجودة تسيء الظن بدين الإسلام وزوجته ولدت والخيول أنتجت يبقى دين حير وينتمي إليه ويتمسك بيه الدنيا يعني جاء لفت معاه الشمال يبقى دين ايه يبقى دين سوء يبقى بسوء الظن بدين الله سبحانه وتعالى الدين كله خير والدين كله خير ألم يسمع قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة يبقى معيشة ضنكة بالإعراض عن الدين نقرب من الدين وتمسك بالدين تبقى تبعيش هنية ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيي أنه حياة طيب هذا اللي في الدين هو اللي في الدين أحسن حياه وأسعد حياه وأيصر حياه بر الدين العذاب والشقاء والعيش الضنك فمن سئش الظن بدين الله أيضا سوء الظن بمن تستحي منه الملائك وده حصل وحصل بقى والشيء المخزي إن من واحد من مصر من مصر إيه اللي حصل زهب هذا الرجل يحق فرأى قوما قلوسا فقال من هؤلاء يعني عن عثمان ابن موهب قال جاء رجل من أهل مصر وحج البيت فرأى قوما قلوسا فقال من هؤلاء القوم فقالوا هؤلاء قريش قال فمن الشيخ فيهم واحد شيخ قاعد بيتكلم. قالوا عبد الله بن عمر يعني كلام قديم عبد الله بن عمر صحابي يعني هو أدرك ابن عمر وبيتكلم في وقت ابن عمر وفي حضور ابن عمر رضي الله عنهما. قال يا ابن عمر هكذا منتهى البجاحة والسفالة والصفاقة ودي موجودة في كل زمن وفي كل مكان. يا ابن عمر إني سألك عن شيء فحدثني عنه هل تعلم شوف ذي بقى سؤال ظنه بقى هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد عثمان مالك وما العثمان؟ قال نعم. قال تعلم أنه تغيب عن بدري ولم يشهد؟ قال نعم. قال الرجل هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. قال الله أكبر. الله أكبر يعني إيه؟ يعني فرحة. يعني ابن عمر مصدق في الأئن المسائل دي كلها وموافق في المسائل دي كلها كأنه غبيتها في دين الله. تتبع تالت أشياء في حق سيدنا عثمان وفرحان قوي إن ابن عمر قال له نعم نعم نعم الله الله أكبر قال ابن عمر تعالى أبين لك يعني أيها الغبي تعال أعرفك إيه الموضوع أبين لك أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له صح ما لكنت بقى ربنا عفى عنه وغفر له هو مشغول واحده ده كل اللي فره إن الذين سورة علي عمران إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عاف الله إيه ما لك إنتبه عاف الله عنه ما عوز إنت إيه عوز إنت إيه يسيء إدنيا ويخبيس السريرة أن تظن بعثمان رضي الله عنه وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله تمرض بنت رسول الله مريضة وكان قاعد يمرضها ويقوم على خدمتها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه هديك السهم بتاعه يعني اللي هنقسمه على المقاتلين في بدر هديك سهم زيهم ولك أجر إيه من شهد بدرا عاوزين تأي بقى خد سهم وخد أجر من شهد بدرا وأما تغيب عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعزى ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه ما كانش فيه واحد له عشيره وله أهل أحسن من سيدنا عثمان وعلشان كده رسول بعته هو مش هو بهربان من باعة الرضوان وبيعه الرضوان أصلا اتعاملت من أجل عثمان أصلا يبه هو يغيب عنها إزاي إذا كان هو معمولة من أجله لما وصل الخبر أن عثمان قتل بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على, على الأخذ بالثأر لعثمان فبعص رسول الله عثمان وكانت باعة رضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة فقال رسول الله بيده يعني بايع عن بايع نفسه عن عثمان بايع بيد إلى يد هذه يد عثمان فضرب به على يده فقال هذه لعثمان كأن عثمان موجود ببايع فقال له ابن عمر اذهب بها الآن معك كلامنا موجود في سطح الباري بشرح صحيح البخاري سوء ظن بسيدنا عثمان رضي الله عنه وانت اللي لسه يعني لا انت فينك وبينك وبين عثمان كلام ده بين اليد الوقت تلق واحد له ينفع طالب علم ولا ينفع اي حاجة والشاب غر شاب احمق ويتطاول على شيوخ وعلى علماء وعلى وعلى وعلى, وعلى ويتتبع العورات اهي ابن عمر رضي الله عنه بين له حج وهذا الرجل الذي حج ثم لطخ قلبه ولسانه بالخوض في الظن السيء بعصمه رضي الله عنه دي كلها صور يا أخوانا من سوء الظن سوء ظن بالله سوء ظن بالرسول سوء ظن بالخلفاء الراشدين أو أحدهم سوء ظن بالزوج موجود في الواقع ممكن واحدة تسيء ظن بزوجها وهي على غير حق وبيتها يتفسد والدنيا تخرب بسوء الظن قلوا هذا المثال وهو في صحيح مسلم رضي الله عنه وإن كان في شيء من الطول عن عائشة رضي الله عنها قالت ألا أحدثكم عني وعن رسول الله أقول لك حاجة حصلت معي رسول الله بينه وبينه قلنا بلى فكذا تعلم الأمة قالت لما كانت ليلتي خلي بالك بلى كلمة اندو لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي يعني ما يصحش يروح عندي عند, عند حد ثاني لإني دي ليلتي انقلب فوضع رداءه يعني كان بره خارج البيت وبعدين جابه عشان ينام بقى انقلب يعني رجع بيته فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما تحت عند رجليه حط النعلين تحت عند رجليه يعني ما فيش ما كانش فيه جزامه عنه تحت رجليه وبسط طرف ازاره فاطجع كده خد جدعه بسيطة فلم يلبث إلا رأي ثما ظن أن قدر قدت يعني خجل إليه إن أنا نمت ورت في النوم يعني فأخذ رداءه روايداً الرداء اللي بيغطي الجزء الأعلى من الجسم وانتعل روايداً واللي بس من غير ما يعمل إيه صوت ولا أي حس وفتح الباب ثم أجا فخرج ثم أجافه يعني أغلقه روايداً دون الباب ما يعمل إيه صوت فجعلت درعي في رأسي المتلابسة بقى واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره قلت بقى يبقى الرسول رايح فيه رايح عند وحدة وحد من إيه من نسائه دللت أنا وحق أي أنا يبقى أن هروح وراه شوف رايح عند مين ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع لا حول ولا قوة إلا بالله ما راحش عند أي زوج ده راح البقيع راح عند الأموات راح عند الأموات راحش عند الأحياء خالص لا رجال ولا نساء لا راح عند الرجال ولا عند النساء ولا عند دول ولا دوت ذهب إلى الأموات راح عند البقيع فقام فأطال القيام فدر وقف فترة طويلة وهي وقفة برضه شوف بعد ما يخلص يروح فين فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف يعني دعى فد رفع يديه ودعت ثم انحرف فانحرفت حسيت لي هو جاي راجع البيت تاني فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت كل ده بسرعة بسرعة شارعين البيت يعني فسبقته فدخلت فليس إلا أني اتجعت يا دوبك حطيت جنبي فدخل فقال مالك يا عائش حش يا رابية أنت عندك رابو بتنهج وانت نايم ما في واحد بينهج وانايم الواحد بينهج هو بيجري بينهج هو بيتكلم إنما ينهج هو نايم أنت عندك رابو ولا إيه حش يا رابية قالت لا شيء ما عنديش حاجة خالص قال تخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير هتقولي ولا ربنا هيقولي ويعلمني وده يدل يعني أنا صلى يعلم الغيب سبحانك يا رب وده حاجة بينه وبين زوجتي من أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه قالت بأبي أنت وأمي فأخبرته قال فأنت السواد الذي رأيته أمامي أنت اللي كنت مشى ودي الدنيا ليه جو مظلم وفيش كهرابة وأشباح يعني هي شايفه شبح بس عارفه ان اللي قدامها ده الرسول لكن هو مش شايف الشبح الثاني الرسول شايفه بس مش عارفه ايه مش عارف هو مين لكن هي عارفه ان ده الرسول لان هي اصلا جاء وراه منين من البيت فعارفه هو الرسول لكن هو مش عارف مين اللي هو فيه شبح كده فيه حاجة بتتحرك بس مين هو ما يعرفش فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم فأنت السواد الذي رايت أمامي قلت نعم فلهدني في صدري لهدة أوجعتني لهدان يعني أم ضربني في صدري ضربني في صدري كده ضربه وجعتني ثم قال أظننت أهنا هو بقى كلامه هو أظننت أن الله يحيف عليك ورسوله أنت متوقع يعني عائشة إن الرسول ممكن يظلمك وتبقى ليلتك ويروح لوحدة تانية من نسائه أظننت أن يحيف الله عليك يحيف يعني يظلم أن يحيف الله عليك ورسوله فقالت مهما يكتم الناس يعلمه الله قال نعم يعني أي حاجة لوحدة اكتمها ربنا سبحانه وتعالى قال نعم قال الله بقى سبب الخروج إيه وإيه وليه عمل كده قال فإن جبريل آتاني حين رأيتي ساعة ما شفتني مشيت وخرجت بعد ما دخلت البيت وخرجت تاني جبريل قال فناداني فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك يعني أنت كنت إيه ولم يكن يدخل عَلَيْكِ وقد وَضَعْتِي ثيابك يعني أنت وضع ثيابكم خفيفة ملابسك وجبريل جاي نداني ما قدرش أدخله ما قدرش أدخله وخش الحجرة وبعدين أنت كمان برضه عشان أقولك تبتعلي معايا ما, ما هو جاي ندين أنا وبعدين لو صحتك وعرفتك أنا رايح فين هتستوحشي لأن أنا هسيبك لوحدك ومش, عا ومش أنا نفسي مش عارف أرجع إمتى وانت مش هتعرفي انا هرجع امتى هتستوحشي وقد وضعت ثيابك وظننت الرسول ظن يعني ان قد رقدتي يعني نمتي فكرهت ان اوقزك وخشيت ان تستوحشي فقال مين بقى اللي قال جبريل عليه السلام ان ربك يأمرك في شو بقى في نصف الليل في اول السلس الاخير من الليل أو في آخر السلسة الأول أو في السلسة الثانية المهم في وقت متأخر لأنك سعيدها عيشة نيما إن الله يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم لا إلهي لله كان ممكن أن يصولي استغفر لهم وقعد في بيته لكن لازم يروح شخصيا لحد البقيع ويقف وسط الأموت إن الله يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم على طول السيدة عيشة لما دات الموضوع كده ارتاحت بقى وعرفنا ما فيش إيه ما فيش نساء في الدور فامتقلب الإيه موضوع الحديث. قالت له طيب أنا بقى لو رحت زرطهم زمان تبوا زرطهم دلوقت. أقولهم إيه؟ كيف أقول لهم يا رسول الله؟ كيف أقول لهم يعني لو رحت عندهم يعني؟ للأول نهار. قال قولي السلام على أهل الضيار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستخدمين منا والمستأكرين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. يبقى هنا سؤال للإيه الزوجة. بزوجها لا ما ينفعش عشان البيوت ما, ما تهدمش سوء ظن بالزوجه بقى بالزوج يشتنبوا كثيرا من الايه من الظن ان بعض الظن اثم هيوديكوا يعني حيث لا تحبوا ويعني هيدخلكوا مداخل الردى هذه هذا سوء ظن بالزوجه ورسول الله يحذر وينبه يقول له لا افهم اوعى قول عن ابي هريره الحديث متفق عليه واللفظ المسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد ولد لي غلام أسود كأن الرجل أبيض والزجة بيضاء فالغلام اللي جاي إيه أسود ما هو لو أحدهما أسود ما فيش مشكلة لو الزجة سوداء شيء طبيعي نيجي ولد أسود بنت بيضاء كده يعني ولكن يبدو والله أعلم من السياق كده إن الرجل أبيض والمرأة إيه بيضاء ولد لي غلام أسود فقال هل لك من إيه بالملي قال الرسول بفهمه إيه وعد ما غيرك بعيد إيه وعد ظن الظل السيء بذكتها طيب ما مفيوتش حاجة ما سمعتش حاجة مفيش قراء مفيش وقائع مفيش حقائق إنما أوهام وظنون هل لك من إبل قال نعم قال ما ألوانها ألوان الإبل تحتك إيه قال حمر قال هل فيها من أورق قال نعم قال فأنا ذلك الأورق دي جالك منين إن كلها حمر وفيهم واحد أورق الأورق دي جي منين قال إنه بقى مش معنى مشكش في الناقة وهي هو فيه زينة في الإبل عشان يشكه في الإبل لكن الشيطان عمره ما يوسوس له الوسوسة دي إنما يوسوس هلو مع مين مع مع زوجته هل فيها من أورق قال نعم قال فأنا ذلك قال لعله نزعة مين اللي يقول كده الرجل صاحب الإبل مش الرسول لعله نزعة عرق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعل ابنك هذا نزعة ايه المشكلة ايه المشكلة ما في مشكلة والاورق الجمل الاورق يعني ايه فيه سواد بس مش صافي مغبش مغبر كده مبقاش ايه اسود خالص يعني القبل كلها حمر حمر وبعدين جاي واحد مغبر كده سواد بس السواد ايه مش صافي مش نقي فقاله دي نزعة فقالوا خلاص يمكن ابنك نزعة يعني اللون بتاعه وراسة من ابي امه او من جد امه او من ابي ابيه أو من جد أبيه نزعة عر إذا عرق في العيلة سواء من ناحية الأم أو من ناحية الإيه الأب ما عندكش قرائن يبقى هذا اللون في الأولاد لا يكون سبب إنك تسي الإيه الزن سوء الظن بعموم المسلمين بقى مش مش زوجة وزوج لا بعموم المسلمين لا تسي الظن ياكم والظن حديث رواه أبو هريرة ومتفق عليه فإن الظن أجذب الحديث ولا تحسسه ولا تجسسه ولا تنفسه ولا تحسده ولا تباغضه ولا تدابره وكونوا عباد الله إخوانا إخوانا من مضر سوء ظن إخوانا يؤذي ومضره كثير جدا يؤذي يؤدي إلى غضب الله دليل على فساد النية الإنسان اللي بسيء ظن بالمسلمين ده فاسد النية بسيء الظن بالله بسيء الظن بالرسول بسيء الظن بالقرآن بسيء الظن بالإسلام وعدم صلاحية الإسلام هذا إنسان سيء النية سيء الطوية منافق وسيء الظن بالناس يولد الشحناء والبغضاء يفتح العواقب الوخيمة سوء الظن بالله كله شر ننتقل بعد ذلك للأسوأ للخلق الأسوأ المبني على الفات اللي هو خلق الغيبة مساوئ كلها ظلمات بعضها فوق بعض اشتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب لبنى مساء الظن تجسس ولما تجسس وساء ظني غتاب الغيبة ذكر مساوي الانسان في غيبته والمساوي دي موجودة فيه فعلا بس هي ذكرت في غيابه او ان تذكر اخاذ بما يكرهه لو بلغه ذلك والغيبة انك بتذكره بنقصان ومشارك تكون في الشخص ممكن تكون في فعله ممكن تكون الغيبة في دينه في دنياه في ولده في ثوبه في داره في دبته في هيئته في حركته في إشارته يعني تقلده في المشي مشي كده فيها انتقاص له تقوم تمشي زيه له طريقة مثلا في القيام أو الجلوس له طريقة في الأكل أي شيء فيه انتقاص لأخيك المسلم هو غيبة فلما السيدة عائشة رضي الله عنها أشارت بيدها إلى مرأة أنها قصيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إغتبتها إشارة بس يباديت إيه الغيب إغتبتها فكل هذا من إيه من صور الغيبة أو يعني تعريف الغيب الغيبة لها بواعس وأسباب ليه الواحد يغترب ليه الانسان يغترب عارب غترب ليه لإن في شيء في قلبه وغيص في قلبه يريد أن يشفي هذا الغيظ فيقوم يذكر مساوي الغير في حاجة كده في صدره عاوز يشفيها يقوم يذكر مساوي الغير او يجامل الاقرى الناس اللي قاعدة معاه في المجلس بيجاملهم لاهم عاملين ينهشوا في لحم اخيه المسلم يقوم يجاملهم ويمشي معهم ويشاركهم ويخوط فيما خاضوا فيه الغيبة ممكن تكون بسبب انه المغتاب عاوز يبرق نفسه فيرمي التهمة على ايه على غيره او المغتاب عاوز يرفع نفسه ويزكيه أو لا الناس بتثني على انسان بخير فينتقص الزاي يقوم يغتابه ويستهزئ به ويحقر الغيبة ذكر مساوئ او عيوب حتى لو في الانسان في غيابه والبهتان الشيء مش موجود اصلا يعني ليس في هذا الشيء اللي تذكره والشتن ده بيبقى وجه يعني العيب لو ذكرته في غيابه بقى غيب قلته له في وشه يبقى سبه شكل الشيء ده مش موجود أو, لا أو النقيصة دي مش موجودة أو العيب ده مش موجود يبقى ده بهتان الغيب يا أخواننا حرم بالإجماع حرمها الله سبحانه وتعالى كبيرة من الكبائر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه في بعض الأحيان بقى تحل الغيبة بس بضوابط ويكون فعلا الانية في الداخل ان تست يعني تستخدم هذه الرخصة الرخصة طبعا الرخص دي منثورة في السنة ومنثورة في القرآن في جواز الغيب الرخصة الاولى او الشيء الاول الذي تحل فيه الغيبة هو الامام الناوي ذكر اشياء منها حوالي ستة اشياء المتظلم المتظلم يجوز أن يتظلم إلى السلطان أو القاضي أو غيرهم من له ولاية يعني واحد له ولاية هيجب له يرد المظلمة في الحالة دي هو اللي يقول أن فلان ظلمني فلان عامل كذا فلان سوى كذا فيا ولذلك يقول رب العزاء لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من إيه من ظلم وكان الله سميعا عليه الغيبة تحل بس بنية تغيير المنكر أما بنية الفضيحة وبس لا الاستعان على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب رد العاصي إلى الصواب قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فإن لم يستطع فبلسانه فبلسانه يعني إيه؟ يعني اللسانه هيتكلم الغيبه هي؟ فيذكر فيذكر معاصي الإنسان ومثالب الإنسان بلسانه بقصد تغيير المنكر. أما بغير ذلك فلا أما بتشويه بس كده وخلاص لا يجوز الاستفتاء واحد بيستفتي المفتي بيطلب من المفتي إجابة على مشكلة عنده فطبعا لازم يعرض مشكلته فهو في عرض المشكلة قد يقول فلان ظلمني زوجتي ظلمتني الزوج ابني عامل المهم أي شيء يذكره بشرط أن يكون بيرفع المظلمة بيعلن المشكلة ليحصل على فتوى والتعريض أحسن يعني في حالة الاستفتاء دي التعريض أحسن يعني يقول لو فلان عمل كذا وكذا وكذا الجواب إيه يقوم يجاوب مش شرط يقول ابني عمل كذا أو زوجتي عمل كذا لا يعرض القضية فيها نوع من الكناية والتعريض ما يصرحش لأن دي هو هياخد إيه ويخد إجابة على السؤال مش شرط بقى تقول لي بالتحديد وبالاسم من الأسباب أيضا التي تجيز الغيبة تحذير المسلمين من شر إنسان ونصحه إنسان صاحب بدعة نحذره والطلبة مثلا يتعرضده عليه ليطلبوا العلم منه لكن صاحب بدعة صاحب عقيدة فاسدة نحذرهم نقولهم والله يا جماعة الرجل عقيدته ليست صحيحة صحيح هو بارع في هذا العلم بارع في علم القراءات مثلا لكن عقيدة فاسدة احذروا خذوا منه الشيء النافع هيكلمكم في العقائد لا احذروا لا يستدرج أحدكم ويضلوا إنما يأخذ منه الشيء النافع ويحذره لأنه ممكن يأثر عليكم في عقيلته واحد بيستشير واحد في خاطب متقدم لابنته يقول له أجوزها له ولا أجوز لاش إذا كان عارف عليه عيوب ومثالب يقولها له غير كده ما يقولوش بقصد نصيحة بقصد نصيحة إنما هو لقاه بيسني عليه يقوم هو يقدح فيه هو كده كده عارف العيوب والمثالب لكن هو ما بيطلبش رأيك في إنه مثلا متقدم لابنته لكن بيسنع عليه فتقوم انت بقى تقول له لا ده مش كده ده صفة نعت وكذا وكذا وكذا الله أنا ما طلبتش منك المصيحة يا سيدي وإنت ما تعرفش أنه هو متقدم يخطب ابنتي مثلا إنما لو كان بقصد مصيحة لأمر هو مرتبط به فإن ذكر المثالب فلا حرج رسول صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس جاءته تستشيره وأخبرها أن لما تنتهي عدتها من يبقى تيجي تعرض نفسها يعني يشوف لها إيه إنسان صالح فقالت له إيه بقى بتقول لي يا رسول الله لما حلت يعني حلت للنكاح قالت يا رسول الله إن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطباني متقدم لاثنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع صه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوق لا مال له. أنكحي أسمت بن زيد. أنكحي أسمت بن زيد. يعني هو ألف صفتين موجودة واحدة في أبي جهم والثانية في معاوية رضي الله عنهم عنهما. وقال لها لبر الشحلك ده ولا ببر الشحلك ده معاوية لا مال له وأبو جهبل لا يضع عصاه عن عتيقه العلماء قالوا فيها تأويلين يعني لا يضع عصاه عن عتيقه يعني دائم الأسفار مش هت... يعني مش كتير جدا هيسيبك يعني بيسافر كتير أو لا يضع عصاه على عتيقه يعني بيضرب النساء كثير فان كنت بقى مستعدية للضرب خسيبي يضربك أو يتجوزيه ومعاوية ما لو شمال أقول لك اتجوزوا أسامة ابن زيد وسما بن زيد الحب الرسول الله اللي كان بيلقب وسما بن محمد أبوه كان بيلقب زيد بن محمد يعني وسما بن زيد الحب ابن الحب فتقول فاطمة بنت قيس فكرهته مش مش عاوزة تجوزه ثم قال أنكحه أسامة فنكحته فجعل الله لي فيه خيرا واغتبطت به يعني كانت إيه كانت زيجه سعيدة على فاطمة بنت قيس يبقى هنا دي أسبابها هي أخو لنا أربع أسباب الخامس منها أيضا أن يكون مجاهرا بفسق إنسان مجاهر بالفسق ها يعني كل اللي إذا يجيب شباب ويعد يشربوا أو يجيب شباب ويعملوا معاصي ويصهروا ها أو واحد مشكل مجموعة ويقف على مداخل الطرق ويقطعوا الطريق ويوقفوا الناس ويسبتوهم وياخذوا أموالهم تبديل نعمل فهم إبقة لازم نبلغ عنهم لازم نذكر رعيوبهم نذكر مساوئهم بس المين لمن يستطيع ان يوقف شرهم انما احنا عادينا في المجالس بس كده بنتكلم هذا لا يقدم ولا يؤخر فيبقى المقصود ان يكف شرهم وان نعين على انكار المنكر فليغيره بلسانه الامر السادس التعريف انسان يعني مهما قلنا ومهما وصفنا فيه من اوصاف او ذكرنا من احوال مش هيتعرف الا اذا قلنا فلان الاعمش فلان الاعرج فلان الاصم المقصود كل ده من باب التعريف وليس من باب الايه التنقيص يعني اقول لك مثلا جه فلان تقول لي فلان مين اقول لا انا والله مش عارف اسمه الصفة اللي انت الصفه دي مشتركة يعني انا اعرفها وانت عارفها يعني المتحدث عارفها والسامع عارفها على هذا الانسان بس ربما الاسم والبقية الحاجات غير معروفة فمش هيتعرف إلا بالصفة دي هذا أقوله من باب التعريف فقط وليس من باب التنقيس إنما بيبقاش له اسم وله عنوان وله أمرات وله أوصاف واسب كل ده واجيب الايه العيب بتاعه واذكره ده يبقى من باب الايه التنقيس يعني الضرورة تقدر بقدرها أنا مش قادر أوصل إلى كده يبقى أول بس بنية إيه بنية تعريف ماش عارف عرفوا للناس إلا بهذه الصور لكن إنسان معروف هويته ومعروف اسمه معروف مكانه معروف وظيفته يبى يقول عليه بقى أعمش وعرج وكذا ليه تما يقول فلان الموظف في الحين تقولني فلان اللي ابنه كذا فلان اللي بيشتغل في المكان الفلاني كذا فلان اللي بيشتغل في الشغل الفلاني والناس تعرفه ال الغيبة خالنا برضو فيها آيات كثيرة جدا في حاجات بقى بمعنى يعني الغيبة بقى تخلي بالكم من حاجة لطيفة القرآن ذكرها وإن كان أصحابها يعني ما يصدهاش قوي. لما يقل رب العزة سبحانه وتعالى قال نسوة في المدينة مرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه هذه دي في معنى الغيبة هي مرأة العزيز انتم ملكه انتم ملكه مرأة العزيز وملكه ملء الفتى. شو برضو الغيبة دي بس صحبها أشيء العجيب إن صحبها موجود قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل تم هو واقف الأخ المقصود ده فين واقف قدامهم هو يوسف واقف قدامهم فقولوا قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له إيه هم طبعا في دمخهم إن الأخ اللي سرق اللي هو مين يوسف خلاص هو في حيز في في في دائرة الغيب إنما هو إيه واقف قدامهم فقال إيه فأسرها يوسف في نفسه وزي ما في آيات بتزم الغيبة أحاديث بتزم إيه الغيب منها قوله صلى الله عليه وسلم في مروة أبو غريرا ومسلم في الصحيح أتدرون ما الغيبة؟ قالوا يا رسول الله قال الله رسول أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل رأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإلا لم يكن فيه فقد بهت سبحان الله يعني كده أو كده عليك إثم يعني إن كان إن كنت صادق تبقى إيه؟ اغتبته كاذب تبقى بهت يا أخي سبحان الله قمة واحدة ماذا؟ وخلي بالك من لسانك يا أخي لا هدتها عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله فارتفعت ريح منتنة شموا ريحة كده سبحان الله هذي بقى يعني زي ما كانوا بيشوفوا الملائكة ملائكة تتجسد لهم في سورة بشر شفوه ويعودوا في وسطيهم وشموا ريحة الجنة أه؟ شموا بقى ريح منتنة عن جابر ارتفعت ريح منتنة فقال رسول الله أتدرون ما هذه مش دي المنتنة دي إيه؟ أتدرون ما هذه أتدرون ما هذه هذه ريح الذين يغتبون المؤمنين هذه ريح الذين يغتبون المؤمنين وقال الحافظ ابن حجر في الفتح سنده صحيح هذه ريح الذين يغتبون المؤمنين سبحان الله هل الريح الذين يغتابون المؤمنين الموجودين على وجه الارض اكيد طبعا لما هما الموت تحت واللي ميت ما خلاص مدفون تحت التراب يبقى ريح الذين يغتابون المؤمنين من الايه من الاحياء من المنافقين من الكفار من المشركين ريحتهم على الدنيا الدنيانتنا وشمها بعض الصحابة ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا عن أبي برزة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن باللسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا ولا تتبعوا عوراتهم فإن من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضح في بيته قال الحافظ العراقي سنده جيد كذلك عن أبي بكره مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهم لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهم فيعذب في البول وأما الآخر فيعذب في الغيبة, الغيبة العلماء لهم أيضا كلام ووصايا في تحريم الغيبة وتحزين الغيبة عمر رضي الله عنه يقول عليكم بذكر الله فإنه الشفاء الله أكبر وأياؤكم وذكر الناس فإنه ذا والله ذكر الناس ذا وذكر الله شفاء عن عمر بن العاص رضي الله عنه مر على بغل ميت فقال لبعض أصحابه لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه خير له من أن يأكل لحم أخيه خنزل كل من البغل أحسن ما تأكله لحم أخيك والله البغل لما تأكل منه اللحم الميت هاي يقع بطنه كده تأخذ حاجة وترجع إنما أكل الم... أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخي الحسن رضي الله عنه الحسن البصري ذكر الغير ثلاثة يعني هكيب سلطة واحد تلات أنواع الغيبة والبهتان والإفك كل ده في كتاب الله فالغيبة أن تقول ما فيه يعني صادق والبهتان أن تقول ما ليس فيه والإفك أن تقول ما بلغك كلام تردده وصلك تقول ايه تلديده وتعيده زال باب بغاء وقال اي الحسن والله للغيبة اصرح في دين الرجل من الاكلة في الجسد لو اني عنده لسان عنده غرغرينة وعمالة تاكل في جسمه وقوله الحق ابطر رجله ابطر صبعه بتاع القدم السكاني والحاجات اللي الصابع اللي بتغرر عفان الله واياكم تلاقي كده عمال الشيء يتساقط الصبع يتساقط الرجل كده يحصل فيها تساقط وتتاكل فقال لك إن الغيبة في دين الرجل ها أشد وأسرع من الأكل في, الإيه في الجسد وقال أي البصري أيضا يا ابن آدم إنك لم تصيب حقيقة الإمام حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك هو يفعل أن والله بنعيب عن الناس بعيوب هي فين وحتى تبدأ بصلاح ذلك العيب فتصلحه من نفسك فإذا فعلت ذلك كان شغلك في خاصة نفسك وأحب العباد وأحب العباد إلى الله من كان هكذا يعني يشغل نفسه بإصلاح نفسه والغيبة أيضا زي ما سوء الظن له مضار الغيبة لها مضار كثيرة تذهب أنوار الإيمان والإنسان يكل النتا والقذر في النار والعياذ بالله والغيبة معوى الهدن وشر مستطير بين المسلمين مرض اجتماعي يقطع أواصل المحبة بين المسلمين ودليل على الخصة المقتب إنسان خسيس. وبعد ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقكم ذكر وأنثى آدم وحواء وجعلهم الله سبحانه وتعالى شعوبا وهي أعم من القبائل أكبر يعني وبعد القبائل مراتب أخرى يعني شعوب والقبائل الآن لشوية وتحت القبائل فصائل وعشائر وعمائر وأفخاز وهكذا وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم أي إنما تتفاضلون عند الله تعالى بالتقوى لا بالأحساب عن أبي هريرة رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم أي الناس أكرم قالوا أكرمهم عند الله أتقاهم أم بيسأله رسول الله السلام سؤال رسول الله أي الناس أكرم قال أكرمهم عند الله أتقاه قالوا ليس عن هذا نسألك قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن الناس أو العرب تسألوني عن معادن العرب تسألوني قالوا نعم فقال صلى الله عليه وسلم فخياركم في الاجهلية خياركم في الاسلام إذا فقهوا حديث متفق عليه وجعلناكم شعوبا وقبائل لاتعرفوا ان اكرمكم عند الله يا سلام يعني فعلا خيارهم في الاجهلية خيارهم في الاسلام فعلا عمر بن الخطاب كان خيارهم في الاجهل وابو بكر الصديق كان خيارهم في الاجهل اصحاب حل وعقد واصحاب كلمة واصحاب مبادئ فلما فقهوا صاروا خيارهم في الاسلام عثمان رضي الله عنه كان خيارهم في الجهلي سيدة خديقة رضي الله عنه قبل الإسلام من خيار النساء من خيار النساء لما ثقهت صارت من خيار فعلا لبقى إن أكرمكم عند الله أتقاكم مش ابن مين لا بالتقوى وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وذكر وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت العرب الخلق السيء اللي بعد كده بدعاء الإيمان الدعاء لمندم صبت النصايح إنسان يدعي إنه مؤمن يدعي إنه صالح يدعي إنه مصلح يدعي إنه هو حامي حماة الدين يدعي أنه خالي من العيوب خالي من الخطايا خالي من الزلل أولا من أسوأ الأخلاق وهم دول اللي كان إمامهم في هذا الأمر مين هؤلاء الأعراب هؤلاء الأعراب لأن دلوقتي أدعياء إمام سواء كانوا منسوبين للدين أو ضد الدين ما يمكن إنسان يبقى فاسق برضو يدعي أنه مصلح زمانه وهو فاسق فاجر عاهر منافق مجاهر بالمعصية وفي صنف تاني بقى لهم إيه طلبت علم أو غيره برضو أدعياء إيمان وأدعياء تقوى وأدعياء كذا وأدعياء كذا ونغلطوش أبداً وما عندهم ش زلة وما عندهم ش كل دون كان إمامهم وقائدهم في هذا الأمر الأعراب قالت الأعراب آمنا والأعراب ديت هذه الآية غير منسوقة الآية دي محكمة لأن الصورة كلها من آخر ما نزل بالمدينة والآيات فيها محكمة ولا يوجد فيها نسخ لا نسخ تلاوة ولا نسخ أحكام فهل مع ذلك أن الأعراب اختفوا؟ لا الأعراب مختفوش الأعراب أنا أرى أن الأعراب كل من كان بعيدا عن العلم الشرعي فهو من الأعراب يعني ليس الأعراب هم سكان الصحراء وسكان البوادي والبعيدين عن الحضر؟ لا دلوقتي ما بقاش فيه كده الأعراب هم كل من بعد عن العلم الشرعي قالت الأعراب وأمنا كل لم تؤمنوا ولكن كلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من عملكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا فالله سبحانه وتعالى أنكر على الأعراب الذين أول ما دخلوا في الإسلام ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان سبحان الله أول ما تدخل على طول عملت نفسك مؤمن ولم يتمكن لمن في قلوبهم في قلوبهم قالت الأعراب أمان قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمني صحيح كل الناس طالما قال لا إله إلي الله يبقى أسلم إنما مؤمن لا اشتفاد من هذه الآية أن الإيمان أخص فعلا الإيمان أخص من الإسلام كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن وكل محسن مؤمن ومسلم وليس كل مؤمن محسن الإسلام الإيمان أخص منه والإحسان أخص من الاثنين وده مذهب أهب السنة والجماعة وحديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان فالإيمان أخص من الـ من الـ من الإسلام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان حاضر والنبي صلى الله عليه وسلم بيعطي رجال بيوزع يعني فأعطى رجالا ولم يعطي رجالا منهم شيئا يعني أعطى ناش هو ناس ما أعطاهم شيء فقال سعد رضي الله عنه خلي بالك سعد بن أبو وقاص ده مؤمن خالص نقي تقي بخلاف الثاني بقى رأس الـ الـ الاعتراض ورأس الخوارج على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قال له القسمة دي ما ابتغي بها وجه الله ليس فيها عد هو سعد برضو بيقول نفس الكلام بس مش كده بقول له يا رسول الله فقال سعد رضي الله عنه يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا ولم تعت فلانا شيئا مش قاله القسمة دي لابن يرد بها لا, به. لا. ب... قل لي ايه الحكمة قديت فلان وفلان وما ديتش فلان فقال صلى الله عليه وسلم لسه سعدنا سعد يقول يا رسول الله انت عطيت فلانا وفلانا ولم تعت فلانا وهو مؤمن ده كلام مين كلام سيدنا سعد وهو مؤمن يعني فلان اللي انت حرمته له مؤمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم او مسلم لا تقولش مؤمن أو مسلم حتى أعدها سعد ثلاثة سيدنا سعد يقول وهو مؤمن والرسول يقول أو مسلم وسيدنا سعد يقول ثاني وهو مؤمن ورسول الله عليه وسلم يقول أو مسلم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعطي رجالا وأدعو من هو أحب إلي منهم يا سبحان الله الرسول يدي ناس وناس تبقى قريبة جدا لقلبه وما يديهم شيء ليه لأن يوكلهم إلى إيمانهم في ناس يا جماعة بيحبوا الدين من بطونهم بيحبوا الدين من المكاسب المادية وفي ناس تدي الدين كل اللي حلتها مش ياخدوا منه وبيدوله وينفقوا مش متظرين حاجة وفي ناس تحب الدين طول ما بياخدوا بيستفيدوا يحبوا فرسول الله سلام ولذلك سهم المؤلفة قلوبهم سهم المؤلفة دي ايه سهم المؤلفة عشان القلب بينفر عشان لقلف قلبه نديله لكن هالساهم المؤلفة دي هل يأخذ منه الناس الراسخين الراسخون في العلم ما يأخذوش منه ده الرس رصقت في الإمامة سبيكون الأولون المهاجرون الأنصار يخدم إيه جاه قلوبهم إيه إذا كان هم تركوا ديارهم وطارقوا أموالهم مصر لله ورسوله خرجوا من كل ده عشان ينصروه فدول مش منتظرين حاجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبيقول له إني لا أعطي رجالا وآدعوا من هو أحب إلي منهم في ناس أحب إلي من لنا نبديهم يعني إعطائي للناس مش رضا مني على الناس إنما خدمة مني للدين وتأليف مني لقلوبهم أما في ناس أحب إلي منهم وما بدهمش إني لا أعطي رجالا وآدعوا من هو أحب إلي منهم فلا أعطيه شيئا مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم الحديث متفق عليه إذن فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمن والمسلم سيدنا سعد بن أبي قصي يقول له وهو مؤمن ويقول له أو مسلم أو مسلم دي بكل تأكيد مسلم. ليه لأنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الإسلام. إنما مؤمن من يشق عن قلبه باء يعرف فيه إيه دي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالإيمان إيه أخص. الحافظ ابن كثير انتصر لهؤلاء الأعراب اللي في صورت الحجرات وقال إن ابن حجر بيقول دول كان منافقير لكن الحفظ ابن يقول لا مش منافقين ودول كانوا إيه لسه الإيمان لم يتمكن في قلوبهم إنما هم مش منافقين ليسوا بمنافقين وإنما هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في قلوبهم فادعوا لأنفسهم مقاما أعلى مما وصلوا إليه أنا بقول كلام ابن كسير بالنص فأجبوا في ذالب وهذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما وابراهيم النقعي وقتاد واختاره ابن جرير وبيقول كده رضي الله عنه أي ابن كثير يعني قلنا هذا لأن البخاري رحمه الله ذهب إلى أن هؤلاء كانوا منافقين يظهرون الإيمان وليسوا كذلك وبعدين برضو خلي بالك الإسلام اللي القرآن قال إيه ولكن قولوا أسلمنا يبقى فعلا مش منافقين لأن المنافق خارج برضو دائرة الإسلام هو لبس عباءة الإسلام بس هو مش من المسلمين ولكن القرآن قال لهم قولوا أسلمنا يبقى القرآن موافقهم على الإيه على الإسلام ولذلك يقول حفظ بن كثير والصحيح أنهم قوم ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان ولم يحصل لهم بعد فأدبوا وأعلموا أن ذلك لم يصل إليه بعد ولو كانوا منافقين لعنفوا وفضحوا كما ذكر المنافقون في صورة ضراءة وإنما قيل لهؤلاء تأديباً فالإنسان ما يقولش أنا أمنت ما يقولش أنا صالح ما يقولش أنا يعني بعمل للدين بعمل كذا أنا تقي أنا كذا أو يتظاهر مثلا بأنه كان مبارح قد يصلي بالليل أو يتظاهر أنه هو بيصوم الاثنين والخميس أو يتظاهر أنه هو بيصوم الثلاثة أيام أو يتظاهر أنه هو بنى مسجد أو... لا لا يخفي كل هذا يخفي كل هذا قوله تعالى إنما المؤمنون أي إنما المؤمنون الكمل الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا ولم يتزلزلوا بل ثبتوا على حال واحدة وهي التصديق المحط وجهدوا بأمولهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم يعني تريدون أن تخبروا الله بدينكم يعني بإيمانكم وتقولوله لفضميركم تب الزا وهو يعلم ما في السماوات وما في الأرض قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض طبعا ما يصح أبدا ما يصح إن إنسان يخبر الله سبحانه وتعالى بما في نفسه بل عليه أن يوقن أن الله سبحانه وتعالى مطلع على إيمانه وعلى إسلامه وعلى إحسانه والمن لله ورسوله يمنون عليك ان اسلموا اي والله المنه لله ورسوله الهدايه مننا من الله والاستقامه مننا من الله والصلى مننا من الله والطاعه مننا من الله سبحانه وتعالى يمنون عليك ان اسلموا اي الاعراب وغير الأعراب. الأعراب. يعني التزمت يعني ايه هتعمل لي انا لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا. التزم أو لا تلتزم لنفسك في الأول وفي الأخير. يا مونون عليك أن أسلم يعني. لا تمن على الله ولا تمن على رسول الله ولا تمن على المسلمين. بتمنش على حد؟ باللمن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. المنه لله يعني عندما تلتزم وتستقيم. لا تمن على المسلمين ولا تمن على تحمد الله ولا تمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا خلاص أنا كده عملت اللي عليا لا. مكمن يمنون عليك أن أسلموا كل تمنوا علي أسلمكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان الله سبحانه وتعالى منه ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في لما فتح مكة وانتقل إلى حنين خطب الأنصار خطبة خاصة لأنهم كان في شوية ألق كده بالنسبة للغنائم وبرضو الأنصار ما خدوش من غنائم حنين وأعطى غيرهم أعطى المؤلف قلوبهم وأعطى ال الطلاق وأعطى اللي داخلين إسلام جدد وما أعطاش الأنصار وعمل لهم اجتماع وخطبه ماذا الخطبة العظيمة يقولون يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وكنتم عالا فأغناكم الله بي كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن والحديث متفق عليه فعلا المن لله ولرسوله المن لله لإن هدانا أول للرسول على إن بيّن لنا المنهج لأننا لا نستطيع أن نتلقى عن الله سبحانه وتعالى فلا نتلقى إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصورة مباركة عباد الله استمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجز بل عضوا على القرآن كله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالنواجز تهتدوا أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا